فمن منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين م ن ز ل ة السلم والتسليم أ وذلك منزلة السلم والتسليم, والتسليم اخذا من من و ا د خ ل و ا ا في ل س ل م ك الله ف ة و ا تتبعوا خطوات ا ش ي ط ا ن ن إ لكم عزب ومن قوله عز وجل فنا لا وربك يؤمنون حتى ح ي ك م ومن ك ف ي ا شجر ب ي ه م ثم لا يرغب ج د و ا في أنفسهم ح ج ا مما قضيك ويسلموا تشبيه. وأيضا من قوله عز وجل ومن يرغب عن مله ابراهيم إ ل ا من سفه نفسه ولقد اقتفيناه في الدنيا و إ ن ه في ا ل آ خ ر ة من الصالحين إ ذ قال له ربه أ س ل م قال أ س ل م ت لرب العالمين وهذا معنى ج د ي ل القدر عظيم ا ل م ن ز ل ة فهو مقام من أ ع ل ى مراتب ا ل إ ي م ا ن و م ن ز ل ة من أ ر ف ع منازل ا ل إ س ل ا م وليس متعلقا بالاسم ا ل ع ا ل م للدين وحسب ا ل إ س ل ا م يعني ان هذه ا ل آ ي ا ت لا يؤخذ منها فقط معنى ا ل إ س ل ا م بالمعنى العامل ا ل ك ل م ة بل هي تشير الى ادق من ذلك في ح ا ج ة د ق ي ق ة جدا داخل م ن ظ و م ة الاسلام وهي ما يقع ب ق ل ب العبد المؤمن من خضوع وانقياد يا ر ب العالمين من بعد ن ا اسلم المؤمن لله ا س ل ا م فهي اذا م ن ز ل ة ا ي م ا ن ي ة وليست م ر ت ب ط ة ب ا ل إ س ل ا م من حيث هو ظاهر كما في ا ل آ ي ة قالت العرب آ م ن ا قل لم تؤمنوا ولا تقولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم فهذا معنى مختلف اما غ ر د ب ا ل آ ي ا ت ا ل م ذ ك و ر ة ولا ع ل ا ق ة له أ ي ض ا بحديث جبريل المشهور حيث ميز النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بين ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ ح س ا ن فقال عن ا ل إ س ل ا م أ ن شهد ا لا إ ل ه إ ل ا الله وتقيم ا ل ص ل ا ة و ت ن ص ي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت إ ل ي ه سبيلا فجعله في ا ل أ ع م ا ل ا ل ظ ا ه ر ة وقال ا عن إ م ن ب ا ل ل ه و م ل ا ئ ك وكتبه ت ه و ر س ل ه و ل ي م او ل خ ر السر خيره كلاهما ر عن بلحم من الناحيه ل أ لم تراه م ا بمعنى من ا ل م ع ي ا ل ل غ و ي ة والمفهوميه القراني ليست م ر ت ب ط ة بظاهر العمل بل تعبر عن باطنه اما عما يشعر به العبد الذي انقاد إ ل ى الله عز وجل انقياد طوع و ط ا ع ا وهذا من غايات الغايات التي يرجوها العبد في سيره إ ل ى ربه أ ي حينما يبلغ به تدينه وسيره إ ل ى مولاه أ ن يرتبط قلبه بربه م ح ب ة رغبا و ر غ ب ا وان يكون فعله الظاهر اللي هو الصلاه بيد الصيام ا ل وسائر الاعمال من الاركان او الفرائض أو او التوابع. التوابع النوافل من المندوبات إ ل ى أ ب س ط شيء من العمل ان يكون ذلك كله منطلقا من قلبه انطلاق تدفق وشوق وانطلاق كلفه ومشقه لانه اسلم لله ولا يكون ا ل إ س ل ا م لله بهذا المعنى إ ل ا بعد تذوق معنى الرضا الذي تحدث معه من قبل حينما ترضى بالله ربا و ب ا ل إ س ل ا م دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم رسولا حينما ترضى بذلك يرضى قلبك ويحصل لك اقتناع ذهني وخضوع قلبي و ر ب ا م ج د ا ن ي ف إ ن ك تقول انئذ قد شرعت في ا ل إ س ل ا م لله لكذا المال تسلم أ م ر ك لله فلا تعترض على شيء من حكمه فالاعراب الذين أ س ل م و ا كانوا يعترضون على أ ح ك ا م الله عز وجل اعترضوا على حكم الجهاد واعترضوا على الزكاه واعترضوا على أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة مما أ ن ز ل الله عز وجل من احكامه فكانوا مسلمين ولم يكونوا مؤمنين بالمعنى الذي ورد في ا ل آ ي ة وفي حديث ابريل اما المسلم بالمعنى الذي نتحدث عنه اليوم فهو الذي لا يجد في قلبه أ ي شيء يدعوه إ ل ى الاعتراض على حكم الله عز وجل ش ر ي في ع مع ة فإنه قلبهن ذلك لا يجد ر غ ب ة في ذلك الذنب يجد م ح ب ة في احكام الله عز وجل هذا الرضا التام الكامل يعطي صاحبه ش ي ج ا هو السلم والسلام يشعر الانسان ب ط م أ ن ي ن ة د ا خ ل ي ة ويشعر ب أ م ن أ م ن روحي لا يعرفه إ ل ا المتذوقون للدين الأمن روحي الذي لا يحققه أ ح د ل أ ح د مستحيل أ ن تحقق إ د ا ر ة ما أ و م ؤ س س ة ما أ و ج ه ة ما هذا المعنى للناس من يمكن أ ن يحقق بشريا واجتماعيا وسياسيا إ ن م ا هو ا ل أ م ن الاجتماعي في أ ق ص ى ما ي م ك ن خرج اقطع ل ب ر ا ا م ة خبشي و ح لك هذا ا ق ط ا ما يمكن أ ن يحققه البشر أ م ا ان يحقق ه ذ امنك أ الداخلي فمستحيل ل أ ن الذي يحقق هذا إ ن م ا هو ذوقك أ ن ت ب ه فكم من شخص يعيش محميا من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة لكنه غير آ م ن ل ل ن ا ح ي ة ا ل ر و ح ي ة يعيش مشواشا وفزعا داخليا و ت و ا د ي ك ا تشقيه وهو نائم وتكدر عليه م ه ا ر ه وهو سارب الجن حينما يكفر ا ل ع د ل إ ل ى مولاه ويسافر و ي و ك ن ب أ ن جمال الدين وكماله في تعلقه بمولاه وفي رضاه عنه وتبادل الرضا بينه وبين ربه كما بيناه قبل رضي الله عنهم ورضوا عنه تبادل. تبادل الرضا فراغ عقد, عقد. حصل فان ي ه ت ر ب ب ي العبد شعرت انك مرضي ا ذ ن ف أ ن ت م ح ن ي محني بالله عز وجل الذي يحيط بكل شيء فيتحقق في قلبك آنئذن ذ ه السلم ا م اليوم ع عنه ن نتحدث ى الذي ا ل بالمعنى الحقيقي للكلمه ن ا ل الأماكن التي سلم من وحدكم وسط تخير إ م ا داخل غ ا ب ة ح ي و ا ن ي ة أ و داخل غ ا ب ة ب ش ر ي ة الداخل إ ل ي ه ا كما يعبرون مفقود والخارج منها مولود أ ن حينما تدخل بهذه ا ل ن ع ي ة السلم تكون على أ م ن من الله عز وجل وتجد في قلبك قوه غ ر ي ب ة و ع ج ي ب ة ك أ ن ك فعلا محاط ب ج ن و د الله عز وجل و إ ن ك لك ذلك ف م ل ا ئ ك ة الله عز وجل تحرسك م من نمله سبحانه وتعالى وتجعل في روعك هذه ا ل س ك ي ن ة وهذا الجمال وهذا الهدوء وهذه ا ل ر ا ح ة ولذلك تجد المؤمن العارف بالله يلقى الموت بقلب المطمئن وبوجه المبتدئ وهذا من كرامات الصالحين حقا الصادقين في سيرهم إ ل ى الله عز وجل المخلصين في اقبالهم على م ا ل ل ه ولذلك كان قول الله عز وجل يا ايها الذين آ م ن و ا وليس يا ايها الناس فهو ينادي المؤمنين الذين أ س ل م و ا أ ص ل ا ب م ع ن ى ا ل أ و ل هما يسلمون فيناديهم يا ايها الذين آ م ن و ا و د خ ل و ا في السلم أ و في الشيم بالقراءه ا ل ا ف ر ولا تتبعوا خطوات الشيطان إ ن ه لكم عدو مبين ر ا ح ة وجمال وفرح بالله أ ي شيء يفرح العبد المؤمن أ ك ث ر من أ ن يفرح بكونه يعبد ربه كما ورد في حديث الصائم ل ل ل ص ا ئ فرحتان ف ر ح ة عند خ ط ر ه أ و إ ف ط ا ر ه و ف ر ح ة عند رقاء ربه فلا الفرحه ا ل أ و ل ى ولا ا ل ث ا ن ي ة ل أ ن الفرح العادي المعروف أبدا و إ ن م ا ف ر ح ة الصائم هي بهذا الاطمئنان الذي يجده في قلبه وبهذا الرضا الذي يشعر به في الداني ذلك بعد و ل ل و هذه ا ح د ي يقولوك ث ا هل... فرح ن ك ذلك فرحك لا、غير. والدليل على ذلك أن فرحك عند الإبطار مختلف تماماً عن فرحك وأنت تقبل تماما طعام وأنت عند عن على أن فرحك ش ه ي في ليل رمضان بعد جوع شديد وجربوا قرن ف ي ن ه ا ل يكون فيه زيان في جوع أ و في م خ م ا ف ه شديد ويقدر الله لك أ ن تجد ن ا ئ د ة فيها كل ما لز وطاف ت ر ح نعم بالأكل تفرح بالرزق ا ل ل ي ف ا ط الله اليه وتجد في نفسك اقبالا على الطعام ا ل ش ه ي خ ا ص ة وانت على جوع شديد ومع ذلك ما ت ك و ن هذا ا ل ز و ق مثل إ ف ط ا ر المغرب في رمضان ولمن ف ا ل ا ب ط ا ر العيد يوم العيد و ع ي د ه رمضان ت ح ا ج ت ف ص ر على ثمره وهو مشاهد يعني ا ل إ ن س ا ن داخل الجمع يعطيه ث م ر ة والمؤذن على ا ل أ ذ ا ن و ك د تجذب الثمره من ا ل م ع ا ن و أ ن ت ت ب ر عليها ما لا تجده في شهي اللحم والشحم فمن أ ي ن جاء الفرح إ ذ ن ليس من الطعام من حيث هو طعام كلا طبعا ولكن من حيث هذا السلم هذه ا ل ط م و ي ن هذا الجمال أ ن ك حققت شيئا كبرت في الفكر بالبركه جديت باليد نفس اليله ما ت ا كاما س ت ج ا ب ة لله الواحد القاصر هذه تفرح بذلك فيقول لك فرح ا ل آ ن في الدنيا وفرح آ خ ر أ ع ظ م هذا المعنى الدنيوي م ق د م ة ا له ل والفرح بالله وفرحه عند لقاء ربه أ و كما قال عليه الصلاه و ف إ ن م ا نستنى بهذا على هذا يعني ب م ث ا ل رمضان ج ب ن ا ه باش نسهمه معنى السلم والسلام والتسليم الذي يقع بقلب العبد وهو يدخل في تكاليف ا ل ش ر ي ع ح عن رمضان ب ح سائر ا ل ع ب ا د ا وهو مراتب ثلاث لثدي الدرجه في ذ ا ا ل م على العبد أ ن يخفيها ويحققها ليكتمل ذلك المعنى بقلبه أ م ا المعنى ا ل أ و ل فهو سلم القضاء و ا ل ق ب ر أ و ت ش ر ي ع لقضاء الله و ق ب ر ه وهو أ ص ل ا من اصول الاعتقاد وركن ل ل أ ر ك ا ن اليمين لكن ا ل ق ر آ ن العظيم عبر عنه بطريقه اخرى ع ج ي ب ة جدا تنخي القلب قلب ا ل ع ب د السائر إ ل ى مولاه وتطهره من كل ش و ا ئ د الاستدراك ا يقول ولاكي اداب السدره إ ذ ض ا ما معنى هذا و ل ا ك ي هذه يقولها كثير من الناس عندما يرتبكون بين يدي بعض ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة نظرا لرسوخ التقاليد ا ل ف ا س د ة والبدع ا ل م د م ر ة و ا ل ا ه و ا ر ا ل م خ ر ب ة في عقائدهم وفي عبادتهم ح ق ي ق ة سنه ة يهدي ولكن ا م م ا ا ولكن إ ي ع ل م ت ع ت ر على, على مولات الذي خلقت وحارب المولى عز وجل هذا المعنى معنى الاعتراف في قلوب ا ل ص ح ا ب ة والمسلمين بعدهم إ ل ى يوم القيامه و ن ق ع قلوب جيل رسول الله أ ي صحابته عليه الصلاه والسلام خلقيه ع ج ي ب ة و ه ذ ب ه ا وشذبها شديدا وذلك وارد في آ خ ر س و ر ة ا ل ب ق ر ة ب ا لله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض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 ل أ ن المعنى الظاهر ل ي ا لدينا وعر لا ي ص ي ق ه احد من العالمين و إ ن تبدو ما في أ ن ف س ك م أ و تخفوه يحاسبكم به الله يعني أ ن الله عز وجل يحاسب ا ل إ ن س ا ن على ذكاء ش ي ضافرته وخمد ا ا ل خ ط ي ئ من منا ومن يستطيع أ ن يزعم أ ن الكفر نفسه ضار بخلده يوما لا أ ح د كل شيء ن ا س مر ة مر يجي ا ل ش ي ك في ا و ض كله فلو كانت هذه ا ل آ ي ة على حقيقتها إ ل ى آ خ ر التشريع لكن ا ل م س ك م ي ن غ د يتبع الشكوك على ا ل ض ل م ا وعلى كل ما يدور بخاطره كثير من الناس قد تحدثه نفسه ب ا ل ز ل ا ولكنه لا يزن او ي ح س ب على ما حدث في نفسه وما به نفسه به هذا وذاه وما وفي ثم حدثت بعد لان أحد أ يستطيع يدفع هذه و تقولوا ا النفس لا الدين هنا ما شيئا ج س يستطيع لا يمكنك أن ونفكر في بقيت لأن ه خعبة الخواطر ليست من إ ن ت ا ج ك بل الشيطان يلقيها في نفسك رغما عنك وقد تحدثنا عن ا ل خ ا ط ر ة كيف تتطور إ ل ى فكره ثم إ ل ى فعل ف إ ذ ا الناس ب م ك ت ب ى هذه الايه في ظاهر محاسبون ر بخواطر ه تخفوه كله جاء جاء ما يحاسب الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء ذلك أن الله لدرخ كتفلم لدرخ ذلك الله حد تبدو فيغفر مكتب مكتب أنفسكم في وإن أو ويعذب وإن من من أن فيقتضي ق د ي أ خ ذ ب ا ل ع د ا د بعض الناس عن مجرد خواطرهم مما لم يقولوه ولم يفعلوه ولم ينتجوه و إ ن م ا وقع بروعهم وخواطرهم حق ذلك على أ ص ح ا ب رسول الله وجاءوا إ ل ي ه يطلبون العفو ويستدركون ب أ د ب قالوا يا رسول الله قل مما لا تحدثه نفسه بشر فتنبه الرسول الكريم إ ل ى ا ل أ د ب العظيم الذي أ ن ز ل ه الله في هذه ا ل آ ي وفي ي ة غ ر ه ا من ا ل آ ي ا ت وقال لهم ويحكم قولوا سمعنا و أ ط ع ن ا أ ت ر ي د و ن أ ن تكونوا ك أ ص ح ا ب موسى ل أ ن أ ص ح ا ب موسى قالوا سمعنا و ع ط ي ن ا و أ ش ر ب و ا في قلوبهم العجله بكفره وقالوا سمعنا و ع ل ن كونوا ا سمعنا و أ ط ع ن ا هذا ح ك م الله ينزل عن باب شتب ولكن ا ر ض ى بالقضاء والقدر لعل الله يجعل لك من أ م ر ك يسرا ف ب ت ى ا ل ص ح ا ب ة وقالوا سمعنا و أ ط ع ن ا يا رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولذلك جاء ف ت ة م ا بعد ذلك وذلك قوله عز وجل آ م ن الرسول ب ل ا أ ن ز ل إ ل ي ه من ربه والمؤمنون يعني آمنوا بقضاء الله وقدره. آمن الرسول بما إليه آمنوا آمن من ربه والمؤمنون كلنا آمن ن بما وملائكته وقدره الرسول قوزل وكتبه بقضاء الله بالله ما ربه ورسله فقالوا ر بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا و أ ط ع ن ا غفرانك ربنا و إ ل ي ك ا ل م ط ي ر فجاء ا ل ع ب د لا يكلف الله نفسا الا وسعاها لا ما كسبت أ ي م ا عملت وعليها ما اكتسبت أ ي أ ن الله لن يواخذكم بخواطرك انتهى ذلك المعنى ا ل ح و ل ما بقيت رب العالمين حسبكم على تشل بركبا من وثوان أ و من شك أ و من شرك او من أ ي شيء وقع بخاطرك ما دمت لم تترجمه إ ل ى عمل أ و إ ل ى قوم فهو عفوون عفوون عفو عفو ليس ف ه عفو, عفو. لا يكلف الله نفسه إ ل ا وسعه إ ذ ا الحساب أ ي ن لها ما كسبت لكسب الذي هو العمل تدخلوا ل ل د ر لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ما صنعت من خير وفعلت ع ل ي ه ا ل أ ج ر وما صنعت من شر وفعلت ع ل ي ه الوزر لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا وجاءها الدعاء الجميل خ ا ت م ة ل ل ص و ر ة ربنا لا تواخذنا إ ن فينا أ و ط ا ن ا ربنا ولا تحمل علينا إ ص ر ا أ ي ف ق ل ا وحكما غليظا كما حملته على الذين من قبلنا وهم اليهود لدرجه ا ل أ ن الله كلف بني إ س ر ا ئ ي ل اجمالا و إ ص ر ا ل ت ع ن د ه م كانوا كي اجزموا مع سيدنا النساء واستعنوا معه ربكم جدهم وقالوا سمعنا واعطينا ف إ ذ قالوا مثل هذا ودعوا منك بدعاء أداد ودعوا لا فيه ربهم بدعاء لا ا د فيه ادع لنا ربك انهم م ش ر ب ه م وهؤلاء أ ت ب ا ع ه م من الذين آ م ن و ا ب م و فجعل الله عليهم احكاما غليظه ب ربنا لا توافدنا إ ن فينا أو أ خ ط أ ن ا ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به و ا ح ف عنا واغفر لنا وارحمنا أ ن ت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وكانت خواتيم ا ل ب ق ر ة من ا ل آ ي ا ت ا ل م ب ا ر ك ة فيها شفاء وفيها جمال وفيها م ن ا ج ا ة ع ج ي ب ة مع رب العالمين وفيها شلم في هذا المعنى الذي نتحدث عنه شلم اذ ي ق ر أ ه ا العبد يتدفق السلم والسلام والجمال و ا ل ط م ا ن ي ن ة على قلبه ل أ ن ه رضي ا بقضاء الله وقدره ل أ ن ه قال سمعنا وقطعنا غفرانك ربنا و إ ل ي ك المصير عجيبه رتبه عقديه ي ع ن ي ه ذ ا الرتبه من ا ل م ر ت ب ة السلم ع ن د ه ا ع ل ى ق بالعقيده اتؤمن ب أ ن الله ربك الذي خلقك ق ا ض ع عليك نعم إ ذ ا كنت تؤمن بذلك فارضح ل أ م ر ي قضاء وقدر ة شل بكل ما قضى واذ سلم المؤمنون من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وسلم التابعون لهم باحسان إ ل ى يوم الدين جعل الله لهم في قلوبه م سلما وسلاما وحياهم بالسلام, بالسلام كما كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في دعائه اللهم انت السلام ومنك السلام تحيينا يا ربنا بالسلام واذا حياك الله بالسلام ف ع ل م أ ن قلبك انئذ قد ارتقى إ ل ى منزله السلم أو او ل ل ا م السلام م ن ا ل ن والتسليم ل ق العرب نتمنه تعيش ا وهذا الذي مزحه رب العالمين ا م مزحه في في نبيه حلبه رب ب ر إ ومنه ن ج د ك ل م ة مسلم صحيح أ ن مسلم عام يدخل اكسها كل من شهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله ولم ينقضها بعمل ينقضها هذا معنى عام ولكن ا ل أ ص ل به ك ل م ة مسلم فقد قبل منهم ظواهر الكلام والمعنى عسى أ ن يرتقوا في بواطنه اي في معانيه سيرا إلى م وقال ل ا ه م حتى ح ي ق مراكبه ليبلوكم أيكم أحسن عمل وقال أحسن في إ ب ر ا ه ي م كما ذكرنا قبل ومن يرغب عن مله ا ابراهيم إلا من سفيها نفسه الذي يدل في يخرج على الدين ليرشي مخلوق على إ سيكون سفيه الا نفسه ومن يرغب عن م يرغب من سفه نفسه ولقد ا ص ط ف ي ن ه في الدنيا وانه في ا ل ا خ ر ة ا لمن الصالحين علاش فقاه الله في الدنيا وعلاش كان في الاخره من الصالحين اذ, إذ تفيد ظرف الماضي أنا أحكاش أسلم أسلمت من قبل رب العالمين العالمين قال ما معاك الموحدة قال قبل رب لرب له وأسلم زرش ليس أسلمنا قالت أ ي ف ا ر مسلما قلبا وقالبا وحقق هذا المعنى الذي هو الدخول في السلم مع ربه جل وعلا إ ذ قال له ربه أ س ل م قال أ س ل م ت لرب العالمين وذلك كان في ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه حينما حدث عنه ا ل ر س ولكن ا ل ر ي احد الاشخاص ل كانوا أبا يدعون م ا ا ا ل ل س م كي الى أ الدين ا ويعطون ا ل ن الدين ويعطون الى الدين ش ي ع ن دفلان و ف ل ا ن من ك ل ا ل ص ح ا ب ة فاي أ شخبروه بالليرات انزل عليه وحيون من السماء فيه كذا وكذا وانه نبي مصر م لعند الله على الاقل كي يشكو ويرتاب في اللول ويخبروه عنه يلل بواحد المناجي ت لحاله خليني مسكر ا ل ق ر آ ن العظيم و ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة من ا ل س و ا ب ت المعروفه ولي الصحابة عزابنا ربي قاسموا عليه معتر عز العالمين وسلم شلموا إلا غير قال له قال له لذلك قال تقول الله عز وجل إذ كان له ربه أسلم قال غير هشكاين وسمي سكر أسلمت منق ما ماذا أذابك أجدا أصدق لأنه ربه لرب نفكر صدق رأى نور في كلام رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و إ ذ ر أ ى ذلك وراى ا ل إ س ل ا م يتدفق من لسانه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام استجاب ل أ م ر الله وراضي ر ب ا أ د خ ل ه م ب ا ش ر ة إ ل ى م ر ت ب ة السن والسلام فكان ص د ي ق على د ر ج ة ع ا ل ي ة جدا من ا ل إ ي م ا ن صديق لما حدثت ح ا د ث ة ا ل إ س ر ا ء والمعراج وجعل الكفار ك ف قريش يتندلون بها من الذي ص ب ح الصباح الذي كان لله الاسراء والمعمار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هزوا رب العالمين فوق البراق من مكه المقديس اسراء ثم من ا ل ص خ ر ة م ن السماء ا ل س ا ب ع ة إ ل ى سجره المنتهى عروجا اليه ن ب صلى ل ا عز ل ي وجل ل يحدث الناس بذلك وقد أمره الله أمره ف و ل ي ل و ا ح د ة انشا الرجل من م س ك ة إ ل ى المقديس ويجتاز الى أ ي ا م وليال ل ي ن ش ي ا ل إ ن س ا ن يقطع بك ا ل م س ا ف ة بوسائل ا ل النقل ا ل ق د ي م ة ثم بعد ذلك يتعب إلى ا ل س م ا ء أمر لم عقوله تصدقه فجعل بعضهم يتردد ويرتد عن دينه إ ل ا أ ب ا بكر لجوان ي فرقا للكائنات المحلقه ق ا ولكائنات المحلقه ن ولكائنات ف المحلقه الصلاة و ل ل ا ئ ن ا في ت ا ر ض ع ل ى قضاء ا ل ل ه و ق د ر ي في الضيقية بيّنناها فتطيق الأمر وفي حسن الله ا مثل ي بقي يقبر ع شو وفي أحد الحرب م هذا قال رسول الله ح ك ا ي ا ل أ م ربه من ع ا د لي وليا فقد آدمته ب اذنته ل ح ر ب آدمته وعلمته أعلن ي بالحرب من رب الكون إ ذ ا مس عدو ما واحدا من أ و ل ي ا ئ ه الصالحين الصالحين حقا ا ل أ و ل ي ا ء حقا وصدقا مثل هذا يقال فيه هذا السلم ر ت ب ة ر ف ي ح ة جدا وهذه إ ح د ى مدارجه سلم ا ل ع ق ي د ة والاعتقاد والتسليم بقضاء الله و ا ل ق د ر والرضا به ربا للكون نسائيا و ا ل ذ ك و ل في سلك ذلك إ ي م ا ن ا و ث ل ي م ا ل ر ت ب ة الثانيه قبول ك ر ي ي ع ن ر من نطق ش ي حكم مشكله الله في ا ل ق ر آ ن أ و في ا ل س ن ة يجب أ ن تتقبله ب ص ب ر رحم و ب م ح ب ة إ ذ ا كنت تجد غ ض ا ض ة في أ ن يكون حكم الله كذا وكذا فما زلت بعيدا عن م ن ز ل ة السن حال بيانات ثانيه و يصلي و ي د ر كامل ا ل أ ر ك ا ن كله ا لذلك ا الدراء صار الإسلام لما س تقول تقصره قصة يقول له ليده لك قل إ تيربش تجبش العراء ن أنت في حاجة إ ى مراجعة هذا المعنى هذا ل في ق ب وذلك قوله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحسنوك فيما كذر بينهم ثم لا يجدوا في أ ن ف ت ه م حرجا مما قضيت و ي س ل م و ا في ا خ ص ي عجبك حكم الله لا شك في به ثم ت ر ض ى به ا خ ص ي عجبك يجب أ ن ت ت ذ و ق ف إ ن أ ش ت ل عليك شيء منه فاسال أ ه ل الذكر حتى ت س م ع ن وحتى ترضى وحارب وثاوث الشيطان ف إ ن ه هو الذي ي س ت ن ه وذلك قوله سبحانه وتعالى ولا تتبعوا خطوات ا ش ي ط ا ن ن ه لكم عدو مبين يا ايها الذين آ م ن و ا بخلوصي فلم تابه ولا تتبعوا خطوات الشيطان إ ن ه لكم عدو مبين هنا انتصف ا ل ش ر ي ح مع تحيات أ ب و ه ا ج ر استقبل أ ح ك ا م الله كلها بنفس ر ض ي ة ر ا ض ي ة وكثير من النساء أ ي ض ا تقول لها ادراها رب العالمين اعتمد رسول الله و تكره ذلك إ ن م ا ههنا افرق بين أ م ر ي ن لكن من دروس الحرج ا ن س ا ء ص ن ف ي ا ح ق ي ق ة أ ن ف ط ر ة ا ل م ر أ ة ف ط ر ة أ ن ه ا ك ر ه ا ل ض ر ه و من حقها و ل ت ي لا يجوز لها أ ن تكره حكم الله في ذلك ف ه م أ م ر ا ن مختلفان ا م ه ذ ت المؤمنين كرهوا ا ل ض ر ة هي ع ا ئ ش ت ل ه بها القصه و بصعه هي ا ل م ر أ ة القصه من ز و ج ا ت رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وقال رسول الله رضيها فما كانت ن س و ة رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب ر ب ا س ا ن على ت ع د ي د ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و لانه ك ن بين فرق م يجده ا ل إ س ا ن سطريا في ق ل ب م نزعه الغير لأنه شيء طبيعي ن ش ط ر ي ة لا يمكن لها أ ن ت ن ز ع ما ت ق ب ل أ ايضا ل قلبه شيء طبيعي, طبيعي. العواطف والنوازع الطبيعيه والفطريات شيء طبيعي فلا تلام ا ل م ر أ ة على ذلك ولكن أ ن تعترض على الحكم ا ل ق ر آ ن ي هذا خطر هذا ركب لحكم الله عز وجل علمت ذلك أ و لم تعلمه فيجب أ ن تقول بنفس رضيه رضيت بحكم الله وكرهت ا ل ض ر ب ة واجمع ب ي ن ا ل أ م ر ي ن ولا حرج فالرضا بحكم الله ولكن الدراما تقبل عليه ج ج ب أن ت ت و إ لا ى م و ل شيء البدء ولكن ا و ج ب ك ان ي ؤ م و ن تتوجه الى مولاه لحكمه وجل. الآية خطيرة. لا يؤمنون ح مولاه هذه الرضا والتسليم حسنا لحكمه عز وجل هو الشكاة ثم لا يجد و ا في أ ن ف س ه م حرجا ما ينبغي أ ن تضيق ذرعا ب ش ر ي ع ة الله يجب أ ن تحبها ف إ ن لم تحبها فتعلم حبا ف ي ا ب ن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم أسير على س ي ا ب ن عمر رضي الله عنه أ ن ت يا رسول الله أ ح ب إ ل ي من كل شيء إ ل ا من نفسي فنظر إ ل ي ه الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقال لا يؤمن أ ح د ك م حتى أ ك و ن أ ح ب إ ل ي ه من ن ف س ه ثم استدرك ب عمر د ذلك ع ورجع إ ل ى قلبه ومحص ا ل م ح ب ة في وجدانه فقال أ ن ت ا ل آ ن يا رسول الله أ ح ب إ ل ي من ن ف س ه ولو لم يكن كذلك ل ما ضحى بنفسه فداء لرسول الله في ا ل ق ت ا ل أ ب و د ج ا ن رضي الله عنه الذي كان ي ت ر س رسول الله في صدره كيف هو بكل ا ح ب ي د لكي يزرق قاتل ب ش ي ا ت ق ي بهذا الضربات بين الرياح و هي الاحياء الرمليه ة لتقيا م الناس ر كيف؟ الرفاق في م ع ر ك ة احد ح ي ن م ن ه ز م الناس و عن رسول الله صحابه ولو يغربوا بعدما شدتوا ا م ع ر ك ة و ن ه ز م و ا الناس م ع ر ك ة احد جاء ابو د ي ز ا ن ا ودا يقاتل قدام المليش رسلانه والضربه التي ن يشوفها م ش ي ر ة م ت ج ي ت ي بصدره لكن ل ت ق ي ش ي ن ي في رسل الله و ل فكان يرغب بنفسه عن نفس رسول الله عليه الصلاه ة والسلام يعني يموت يعني والسلام ومن يموت سيدنا رسول ل عليه الصلاة ل ه ا و لا يحقق هذا إ ل ان ا لم ر س و ل يكن أحد إليه من نفسه الرسول بك ا ي في احب ل ل ه ومن شري ل اليه ربك ا من و نفسه حتى يحكموك ي م ا تزر ب م ثم لا يجدوا في أ ن ف س ه م حرجا مما قضيت ويسلموا به ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ل ث ة يعني العوض د ان ذكروا ل م ر ت ب ة الا قلناه س ل ي ن القضاء والقدر ت أ ثقه لله رب العالمين ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ن ي ة س م ي ن ا ل ش ر ي ع ة أ و ا ل أ ح ك ا م سلال حرام سلال واجب حرام مكروه ك م ي ن لله مكذوق حيث البدايه راجع حاول حاول حاول أ ن تستثيقها و أ ن تتذوق حلاوته وذيالات فكثرنا مرة ح تتبع ه د تنسلوا بحلاوته ه جمالها إلى وإلى ا و ت ل و ا تعجبوه فليس م ع عادا ن ت ذ و ق ه ا في البداية يعني أنها ليست لذيذة بقيت بشدي أنها كلا ولكن البداية ولكن فذلك أ ح ك ا م الله قد يقع من العبد والعبد ضعيف أ ن لا يتذوق شيئا منها ولكن عليه أ ن يعيد ويحاول ويدرب قلبه على ح ل ا و ة ه ا حتى يجدها في أي والأخيرة سلم التذكير أحكم حقل والثالثة سلم من وما ك ل الناس يغفل ل التوابون وما كان ابن ادم ليخطئ لو لم يكن مغفلا ولقد ل عهدنا إ ل ى آ د م من قبل ث ن ا ش ي ا ولم نجد له عزما شيء طبيعي في آ د م وذريته إ ل ى يوم القيامه اذا حدثت ا ل غ ف ل ة وجاء التذكير والذكرى فيجب أ ن تسلم وتسلم احذر أ ن ت أ خ ذ ك العزه ب ا ل ا م ولذلك جاء في ا ل آ ي ا ت التي ق ر أ ت أ و ا خ ر ه ا قبل يا ايها الذين آ م ن و ا ب د خ ل و ا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان إ ن ه لكم ح د و مبين جاء قبل ذلك في السياق قوله عز وجل ومن الناس ل ن يعجبك قوله في ا ل ح ي ا ة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو أ ر د الخصام و إ ذ ا تولى سعى في الارض ليفسد فيها و ي غ ل ك الحرف والنسل والله لا ي د ه الفساد و إ ذ ا قيل له اتق الله اخذته ا ل ع ز ة بليس حسبه جهنم ولكن م ه ا الزاب ب يالنش الناس, الناس ج قلبه هذا الفلام هو الإسلام الدين ولكن قلبه مبطن للخصومه ل ذ و ن شديد على أ ح ك ا م الله معارض لقضاء الله ولشريعه القلب ي ل ي قلب ك ا ت ب فطل كما كانت قلوب المنافقين في عهد رسول الله عليه الصلاه ة والسلام وبذلك النولى و خاطب ل س ر الكريم بهذه الآية والسلام م ن ن ا من يعجبك كان ا ح م د عليه الصلاة وكيف ا ا يا الناس ل ل س م محمد ومن الناس من ي ع ج ب قوله ف الحياة الدنيا الله ما على ويرشهد ي قلبه بل الله علي شاهد أنا كدا وانا كدا. وهو آلد شعد من وكيف تعرف ذلك ب ع ش ر ه زوجوه رقم اشتمو وإذا ا خدمتم تولى ع فكيف ي مرضي ليفتد د فيها ه و الحرس والنسل الله لا ح ب ا ل س اذا د فكيف إ قوله قبله انا كذا و أ ن ا كذا يعجبك قوله في ا ل ح ي ا ة الدنيا و ي ش ي د الله على م ر ض قيله وهو ا ل آ ن يفسد في ا ل أ ر ض يهلك الحرف يهلك النسل و إ ه ل ا ك النسل فيه من المعاني ن ا فيه ككل وسائل ا ل إ ض ل ا ع ك و س ا ئ ل ا ل إ ض ل ا ع ا ل ا ع ل ا م ي م ث ل ا ل ب ر ا ا ل ت ل ف ز ي ا ل مخرب ة ا ل أ خ ل ا ق الى كل النفي س ي ا ا ل تخلط بلا بحرات ساعات الأرض فيها ويهلك الحرس والله ي والنسي ه ل الحرث ك لا يحب الفساد المشكل أ ي و إ ذ ا قيل له اتق الله أ خ ذ ت ه ا ل ع ز ة ب ي ر تقول اتق الله عبد الله ما يرضاك ما يرضاك بالتذكير لا يسلم للذكرى كما لم الآخر لقضاء الله والقدر وكمانا يسلم ا ل آ خ ر لشرع الله وحكمه لا يسلم هذا للذكرى أ و لذكر الله تذكره بالله م ا يرضاك لا ي ج و ل ح ا ل و َ إ ِ ذ َ ا قيل َِ له َ اتقي َ الله َ اخذته ََُ العزه ِْ النخاه النخوابات بالجريمه يعتمد بالكفاله جوابه فحسبه جهنم ولبيس ََِْ المهاد َِِْ فحسبه جهنم يَلْيَلِّي أَطْلَقُهُ تشيه ي الدول جهنم اشتفيه و ل ا يرتاح فيه و ل ا يطير إ ل ي ه أ س و أ ما يمكن ه ص ل ي ه الانسان جهنم يعوذ ب ا ل ل ه و ن ل م ثم قال المولى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاه الله سلم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء م ر ض ا ت الله والله رؤوف بالعباد مباشره قال يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا دخولوا في السلم كافه يعني بربح ا ل ه ذ ا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء م ر ض ا ت الله كيف يشرين س ه يعني كيف يرى وهذا من الاضداد ب اليغوية ومن ع الأسوال يعني إنه يشريل هذا ي اللغويه ي ي ش ر بل معنى ديالنا ديال الدريجة يشريل ستعطي ذ ا المعنى شراء يشريل في في ومن هذا ع ي المشترك يبيع في ب ع أهالي مولاه خلقه الذي بل شجعها شجع بالفلوس بيد ش ن ما الفلوس هو يرضى عليها ربي هذا هو ا ل خ ل ب ي ا ل يعطي ا لين م يعطي لرب العالمين, العالمين نفسه يقدمها بين يديه ب ض ا ع ة لمولاه ويشتريها المولى منه بثمن أ د ا ب هذا الثمن هو رضاه عز وجل عليه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاه والله ر ق و ف أ ي رحيم ودور لطيف ب ا ل ع ب ا د وشروه بثمانين بخس براهما م ع د و د ا ت يعني باعث سياره للارض وشروه بثمانين بخس براهما م ع د و د ا ت وكانوا فيه في زايد يعني باعث ه م م ا م م م م ع ل ي ه م م م م م م م م م م م م م م م ل م م م م م م م م م م ل م ن ه م ل م م م م ي م م م ا م م م م م م م م م م م م م و م ا م ش م م م م م م م م م م م م م م م م م م ن م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م ت م م إلى ا ل م م باع نفسه كلها ل م م و م ن الناس إ ذ ا كان من الناس من يعجبك قوله في ا ل ح ي ا ة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ابد ا ل خ ط ا م فهناك ف ا ئ د ه اخرى ت ك و ن ح ج ة الله على أ و ل ئ ك ومن الناس من يشري نفسه النفس جلس له كدعه ويشهد ل ا الله على ما في قلبه وهو ا ب د الخصام بخصومه ما في قلبه في نفسه هذا المسجع الذي سيغويه باع الرغائب كلها باع الملذات جميعها باع الدنيا وما فيها إ ذ باع نفسه لله الواحد ا ل ق ا د ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاه الله والله رؤوف بالعباد بالرحمة فامرنا المولى نحن معشر المؤمنين أ ن نكون كهذا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا د خ ل و ا في السلم كافه و ن ت ب ع و ا خطوات الشيطان إ ن ه لكم عدو مبين ل أ ن الشيطان ي م س م ل ك ويخليك فبرك على مولاك وتقول له ولكن في ا ل ع ق ي د ة أ و في ا ل ش ر ي ع ة وقد خسر من استدرك على مولاه اعتقادا أ و شريعا احذر أ ن ك من تزال قضاء وتقول بنقص من هذا الدنيا ونفس الهبش خ ف عن الزمان فتشبه وفي الحديث لا تشب ا ل ظ ه ر ف إ ن ن ي أ ن ا ا ل ظ ه ر إ ذ ا نزلت ا ل م ص ي ب ة عافانا ل ل ه و إ ي ا ك ومعرفه ن قبل ذلك ف إ ذ ا نزلت فاصبر لقضاء الله وقدره سمعنا و أ ط ع ن ا هكذا قل تكن من المسلمين ب ه ا م ع ن ى ا ل خ ا ر ما من اهل ا ل س ن من الذين سلم الله عليهم وحياهم بالسلام و ا ط م أ ن ت قلوبهم وسكنت لمولاهم الذي خلقهم و ا ط م أ ن سيرهم إ ل ى ا ل ج ن ة إ ن شاء الله س ي ر د ر ا ل ج ن ة يكون مطمئن ما فيها بصراط مستقيم على صراط مستقيم حتى تبخلها مسلما خاضعا كما دخلها ابراهيم و ا ل أ ن ب ي ا ء من قبله ومن بعده ي ت ا ب ع و ن لهم على وزانهم من السلم والسلام إ ذ قال له ربه أ س ل م قال أ س ل م ت لرب العالمين ا ل ا ج ت ج ا ب ة للذكرى والتذكر تواضع لله ومن لا يستزيد يؤرقه الكبر والكبريه ولا يدخل ا ل ج ن ة من كان في قلبه ن ث ق ا ل ذ ر ة من ا ل كبر والعياذ بالله ا ل ل ذ ي ق و ل اتق الله وما ي ر ض ى ش م ع ه و س ب ح ا ل لا يزال في قلبه شيء من الكبر والكبر خطير لان الله لا يرضى أ ن يتصف س عبد من عباده بالكبر ل أ ن ه ص ف ة شكر ع ن الله عز وجل يعني المتكبر الوحيد في الكون هو رب ا ل ك و ن له الكبرياء جل وعلا لأحد ما يتكبر ينبغي أن فالله ي أ أو ر ض تحت ا أ ر تكبر ر ض ومن م ف ص ي الهناك كما كان مصير إبليش الهناك أيضا والتكبر فالله إبليش تكبر مصير إذ جل وعلا هو المتكبر وله وحده الكبرياء و ا ت ص ف عز وجل بالكبر والكبرياء حتى يرسل في الأرض و إ ل ى ا ل أ ر ض سل و س ل ا م بينت هذا قبل و أ ع ي ب ه في هذا ا ل م ق ا م يعني ح ل و ح د تعجل سداد اسماء الله جثتها المتكبر والمتكبر يعني صفات بين الناس م ذ م و م ة يقولون المتكبر كتنقص منه ولكنها في الله كمال وليست ن ق ص ا ف ي س م و ن لله وصفات كله له الكبرياء وهو المتكبر جل وعلا فكبر عز وجل ل أ ن ذلك يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه من جهه ومن جهه ث ا ن ي ة حتى لا يتكبر مخلوق على مخلوق ي ن في ا ل أ ر ض لا ر يتكبر على شيء و ا لا ي ت ع ر ف ب أ ن ه كذلك ل أ ن ه لا م ع ن ي ا يتكبر يتكبر يعني ينفخ عليك ويبين لك ب ذ ر ة مجهز عليك شيء حاجة س ي ط ا ن و ص ف ة لما اخبرك رب العالمين ب أ ن الكبرياء لا ي ن إلا عن رب العالمين تكفل أ ن هذا المتكبر ينتحل ما ليس له يعني نفسه بين ا ل ن ا معنى عريان يتكبر ما معناه يعني ضعيف ا ن ع ك سلاما ولا يتكبر إ ل ا من يعاني مرضا نفسيا عنده ع ق د ا ت النص ب ا ل ن ق م نتشوفي و ا ح د من, من مكبر من فوق ق الكثير جراب راه على عيه إلى ت ط الضعف ج ي ر و هذا بالاستقراء التام لا يشد عنه مخلوقا نتشوفي الا ما يترجم ه م ر ا ب ا ع ق د ة نقصا خ ر م ن ت م ن ا ل س ي ة واضطرابا في شخصيتي والتواضع كمان, كمان. لان ض ع ك الانسان على ف ق ف ه و ع ل جد ا بضعفه لا يصيب هو ن ا ا ل ي ن راها قل ولا ن ص ا ب كي نزلت على الجناح نهر ا يطير فقط ن الجناح وكذلك ي ت ر و ي ح د ث ل ل م ت ك ب ر ي ن فالله عز وجل ي ق س م ه م في الدنيا وفي ا ل ا خ ر ة ا ل ع ز إ ا ب ا ر ي وكبرياء ا ل ردائي فمن نازعني شيئا منهما قصمت ه وفي روايه اخرى صحيحه ق د ر ت ه في النار ن ع و د بالله من النار ما ينبغي لمن يريد أ ن يدخل في السلم أ ن يتكبر على الذكر والتذكير من أ ي شخص ج ا ء ع ن د ه ا يغوي الشيطان كما يغوي الكثير من يجيك ي الموعظه ي و ح د ن ا وتولي ق ل تعيره بالنقص دياله لا تكون شيبري ح ر ا الشيطان لا بعده ستقع كي في وحده ا ل س ل م سيقدر يكون عنده شي معصيه من المعصيه و ل ا ن يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان ل ص ي ك م ن ه ذ ا ا ل ك ر ا ش خ ا الله له يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك ا ش خ ا و ي ج ع تعتقد ل ك أ ن ك أ ح س ن م ن ه و م ا ش خ ا ك لعل الله يجعله احسن منك في يوم من ا ل أ ي ا م فما دام انه أ و ص ا ك بالله أ ن اتقي الله في ك ذ ا وكذا فاسمع وقول سمعنا و أ ط ع ن ا ل أ ن الحق على لسانه ليس منسوبا له و إ ن م من ا الحق منسوب لرب الحق الحق جل وعلا اقبل النصيحه من أ ي كان صالحا أ و صالحا دينك بالخير ادعله و ل ل ه د ا ي ة لعل فعلك ذاك أ ن يكون سببا أيضا لهدايته وتنال ا ل أ ج ر ا مرتين يشجي مرة واحدة. المرة واحدة الأولى أن انتطع أن جلستقل الله. جلستقل الله. جلستقل الله المره الثانيه انك باستجابتك صرت له سببا للبدايه ة قالوا ل ل إنها من, من ونبقي الله. الله. فيعود وقد وقع مثل هذا وشوهد ويسابقك الى الخيرات وفي الخيرات قلت الدين الزربيان انفتح الذكرى إذ إن سمعت وكان ج ه عجريه يعني ا ا ل ب ي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع ا ل ن ص ي ح ة ويقبل ا ل أ م ر بالتخوى من أ ي إ م كان على هذه المراه التي جذبت نتقي لها يا عمر أو ذ ل كانوا ل ع ر ا ي ك هادوك الشر م ن حيث الشمال ومراتب ا ل إ ي م ا ن ا ل ن س لدرب بعضهم و ح د ه منهم رضي الله عنه ولكنه كان يسمع ا ل أ م ر بالتقوى و ا ل أ م ر بالذكرى من كل أ ح د من كل أ ح د فيلم ا ذ ك ر ى وفيلم التذكير لمن كان له قلب أ و القسم ع و ا ه وشهيد اللي فعلا ا يزال له قلب ينبض ب ا ل ح ي ا ة قلب ينبض ب ا ل إ ي م ا ن ق ل ب يرغب ف ي معرفة في الله ق ل ب يقدر ا ل لك ه ح ان يكون ا لك صحبه ولكن ل ك و ي ه ن د لك و صحبه و ل ي ن إذا يكون لك صحبه ولكن يكون جاء لك صحبه جنانه وجنانه وعظم سلطانه جلوال ف إ ذ تتذكر هذا السلطان الجليل العظيم يقع بقلبك ما يقع من الوزن وتتذكر وتخبع وتخشع ولا يبقى بالكبر انائذ اثر في السن فتدخل في ا ل ش ل م ويرضى عنك مولاك وتلك ب غ ي ة المؤمنين وطالبه الصالحين والصدقين نحفر وقال لهم ان ا ر ض ل من الممكن ا ل يكون هناك امر اخر ل ومعه ل ل و َِ د من َ ا إ ل ََ ى آ د م م ِ ن ْ قَبْلُ ََ ن ا ِ ي َ و ََ ل م ْ ن ََ ج ِ د ل ه ُ ن َ ك امر ا إلف ورثناه عن الذين آ د م عليه السلام م عاهد إ ل ي ه جل وعلا أ ن لا يعبد الشيطان و أ ن يعبده وحده دون سواه اي أ ن يعبد ربه الله جل وعلا وحده دون سواه و أ ن لا ياكل هو وزوجه من تلك ا ل ش ج ر فنسي ذلك من بعد ما وسوس له إ ب ل ي س ف أ ك ل ا منها وهذا ا ل م س ا ن طبيعي في ا ل آ د م ي ن فنسي ولم نجد له عزما ل ع ز م العزيمه ومن معاني ا ل ع ز ي م ة ا ل ق و ة والثبات على الحق و إ د ا م ه التذكر مما ي ص ف ك و ح ذ ي ر كذا وكذا و ك ذ انت أ بين أ ح د أ م ر ي ن إ م ا أ ن ت أ خ ذ ا ل أ م ر ب ق و ة معنى ذلك أ ن ك تخاف أ ن تمسح ل أ ن طبيعي ا ل س ل ف َ ت َ ب ْ د أ ا وتشرع َََُْ في ِ تنكير نفسك ُ ل َّ من ربك َ عند ا ِ ن ْ س ا ء هذا عزم وعزيمه ولانك اخذت الامر باغي تريد ان تعلم و ل َ ن ان اخذت ا خ ت ل أ َ وكفى ف َ د تتعرض ل ل ن ْ ي ا ن بشكل ط ِ ي ع ي فتنسى ولم نجد له عزما ولذلك جاء خ ِ ا ب الناس من بعد ادم بصيغ متعزله ومنها يا بني ادم أ و ابن آ د م كما في الحديث في ومنها يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا أ و يا أ ي ه ا الناس فمن خ ط ا ئ ص ندائه عز وجل العباد ابن آ د م أ ن ه يذكره ب أ ب ي ح د ي ب لا حديث قدسي غالبا ت ج ك ر هذا ا ل ر و يلقي ا بابن ن آدم آ د م أ و حديث وصف ا ل إ ن س ا ن بابن آدم ك ادم في ح ي لو كان لابن آ د م وادي من ذهب ل ب ت غ ى اليه ث ا ن ي ة ولو كان له واديان ل ب ت غ ى اليه م ث ا ل ث ولا يملأ و ا ب ن آ د م ل ا سوف يبني الله على م ت ا ع ن ي ل ادم ا ب ن ب ن الى د م يعني التراب وياتوب من ي الله م نجد ل على المساء ن م فشيء يسمع رابنا ذو ك ي خب ن ذ ه ولكن من الجن بحيث إ ن ا ل إ ي م ا ن رقاه إلى الملأ ولذلك ق ر ب ه إ ى الأحلى الملأ ل و لا يزال ابن آ د م في ح ا ج ة إ ل ى الذكرى لانه للحق وليس له عزه اللهم أ ر ن ا الحق حقا وارزقنا اتباعه و أ ر ن ا ا ل ب ا ط ر ب ا ط ر ا وارزقنا اجتنابه